117. وجاءتهم رسلهم فَمَا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. ثم كان عاقبة الذين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 113. إِذَا إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 114. وله من في السماوات والأرض كل له قالتون 115. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَّاؤُهُمْ أَصْفَرَّ لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ